قال ما عاذ الله أن إِلَّا إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال أَلَمْ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون